بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسولا جاعل الملائكة 117. رسلا أولي أجنحة مفنى وثلاث ورباح يزيد في الخلق ما يشاء الله على كل شيء قدير ما يفتح لَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يا al min khaliqin gayrullahi yerzukukum minas قد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا كم عادون فاتخذوه عاد إنما يدعوا حزبهم ليكونوا من أصحاب السعيد.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 أفمن زين له سوء عمل ذي حَسَنًا. Love. رو سلن الرياح فتثير سحبا فتثير سحبا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا بذي 111. كذلك النشوخ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصد عد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد. وَمَكَرُوا أَلَّا يَكُونَ هُوَ يَبُورْ أَمْ مَغْضُ قَلَقٍ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَهُ ذَكَرًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْفَاوَاتٍ وَأَلَا تَضَعُوا على الله يسير وما يستوي البحران هذا رب سائغ شراغه حلية تلبسونا وترى الفلك فيه مواخر قرون يا. in ك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء. خلق جديد وما ذلك وإذا كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تَنزَّكَ إِنَّمَا يَتَزَّكَ كَانَ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَأَنَّهُ تُوِلَّى قِبْلَة شُرُوعٍ وَنَزِيرَا أُذِنَ مِن أُمَّةٍ إِن لَّا ما أخذ الذين كفروا فكيف كان نكيل؟ ألم تر أن الله أنزل من السماء؟ 119. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوان الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيته يرجون تجاه يا رجول تجارتهن تورني وفيهم أجوالهم ويزيدهم من فضله إن هو Şanpur O an الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسي ومنهم مقتصد الحمد لله الذي أذهب عنا الحزم إن ربنا لغفور شكور إن بنا لظفر شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسحنا فيها نصب ولا سُنَافِيهَا نُوحُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَزْهَمَ عَنْ النَّحْزَ إِنَّ رب la uh -oh. <تصفيق> أولا نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاء الله علم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور يرغب معهم دورا بغير ما قت و لا يزيد الكافرين كفرهم الا خسرا قل بعض بعضا إلا غورا إن الله يمسك السماء هما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا قل مكرسن Can Allah. <laughs>